117. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 118. قل لا قُلْ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 118. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز <تصفيق> نَنَّكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الوعد إن كنتم 117. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 118. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ بِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَجْعَلُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتم لكنا 120. قال الذين استكفروا للذين أَنَحْنُ أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَثَرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَن دَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا 119. قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون 110. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 117. ويوم يحصرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 118. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا اَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ بَلْ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تتلى عليهم بََاتٍ قالَ مَا هذا إَِّ رَجُُ يريدأَْ يَصَُّكُمْقالوا م هذا إَِّ رَجُُ يريدأَْ يَصَُّكُمْعََّ كَ هذا 119. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 110. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من 114. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير